وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَىٌ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِوَلَا مٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَوْلٍ فإن أصابه خير نقم أن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو منذور الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذالك هو الضلال البعيد يا قوم هؤلاء من ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 الَّن يَانصُرُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعَ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعَ فَالْيَوْمَ نُنَذِرُ هَلْ نُذْهِبُ بَنَا كَيْدَهُم مَّا يَذِيقُ